الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عودا وهم بالآخرة, وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بثيماهم ونادوا أصحاب الجنة أنزلون لم يدخلوها وهم يقمعون، وإذا طرفت أبطارهم تلقا أصحابنا، وإذا طرفت أبطارهم تلقا أصحابنا، قالوا ربنا لا تجعلنا، قالوا ربنا. الظالمين، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بصيماهم، قالوا ما أغن عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أها ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افضوا علينا من الماء ان افضوا علينا قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياه الدنيا ف كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يدحدون